بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فيلدوا كل واحد منهما مئة من جلدة ولا تأخذكم بهما رأفا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم أطائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حر لمذلك على المؤمنين والذين يرمون المصناة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقفلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين ثابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رحيم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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والحامسة أن رضى الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله ثواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ مِنْهُمْ لَا تَحْسَبُ شَرًّا لَهُمْ فَلَهُو خَيْرٌ لَهُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَغْتَسَلٌ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ خَيْرًا لَكُمْ فِيهِ قَالُوا هذا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فهناك عند الله الملكابدون ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه علاق عظيم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 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا لَكَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ تَشْيِعًا فَاحِشَةً فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لَا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من فشدين أبدا ولكن الله يزدي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى في سبيل الله وَالَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُحِبُّونَ أَن يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَأْمِنُونَ الْمَصَلَّاتِ الْغَائِلَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْعَنُوفَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كانوا يومئذ وفين الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم معظرة ورزق كريم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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مستونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تهدون وما تبتون قل للمؤمنين يغذروا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أوصالهم ويشقن ثروتهم ولا يبدين زينتهم ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورين على جيوبين ولا يهدي نزيهن إلا لبعولتٍ أو آباءهن أو آباء بعولتٍ أو آباء بعولتٍ أو أبناءهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيرهن إربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ لا يَسْتَغْنِ وَمَن يَسْتَغْنِ فَإِنَّمَا يَتَغْنَىٰ بِاللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَالَّذِينَ يَقْتَرِفُونَ الْخَطَايَا ثُمَّ إن ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ إِلَىٰ مَعَاصِيهِمْ وَظُلْمِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَالَّذِينَ الَّذِي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء هم هردن تحصنا لتغتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله انبع بإكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا بليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض فلنوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجته الزجاجة فأنها كوكب ثري يوقض من شجرة يوقض شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يطيب، ولو لم تمسه النار نور على نور، يهدي الله النيور ما يشاء، ويضرب الله الأمثال، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أبن الله أن ترفع ويذكر في نشمه يسبح له فيها بالغدوم في والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويطعم الصلاة وإيتاء الختان فخافون. يقافون يوما فتطلبوا فيه القلوب والأبصار ليجيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بفنعة يحسبه الضمان ماءا يحسبه الطّعام ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله يده توافه حسابه والله شريف الحساب أو كبل في بحرٍ قديم يعشاه موجود من فوقه موجود من فوقه شهادة وَلَوْ نَعطيهِ بَعْضَهَا فَانْتَفَعَ بِهِ بعض. إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدِرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ يَكُنُّونَ قَدْ عَلِمَ مَغْرَسَهَا وَتَسْبِيحَهُ والله عليم بما يفعلون وللله ملح السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يغيس حابا ثم يعله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من مفادة فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء سَنَا سنا برده يرهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل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 لقد أنزلنا آياتا مبيناتا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يسأل فريق منهم ثم يسأل فريق منهم بعد ذلك ما هؤلاء إذا وَإِذَا جَاءُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْرِكِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ أَمْ يَقَامُونَ عَلَىٰ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ ٱلَّذِينَ هُمُ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ريحة وبينهم أي أي يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المخلصون وما يطيع الله ورسوله يخش الله ويستحق أولئك هم وَاصْنَعُ بِاللَّهِ جَهْدَيْمَانِي مِنْ لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ لَيَخْرُجُنْ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ الْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ كَثِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ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 وليمثنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يفركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وهم رواة لبعث المصير يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا سلوا منكم والذين لم يبلغوا سلوا ثلاث مرات في صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورا لكم ليس عليكم ولا علي جناح بعدهم قوافل عليكم بعضكم على بعض فذلك يغين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فذلك يغين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقوائد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجنة فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرجا Kali wala ana ang ko si kum ang sakuluy biyu ti kum a biyu ti ana nim a biyu te hom ma ti kum aw أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت صلاتهكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تكونوا جميعا أو أشخاصا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أو خشتم تحيه من عند الله غرفة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعجلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأمنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لَهُمُ لهم الله إن الله أفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بَيْنَكُمْ فدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَإِنْ حَادَرِينَ الَّذِينَ يُصَالِفُونَ أَن أَمْرُهُ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَيِّمًا لِّمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ